ارجاك لو كان ما اخترت بالعقاب ارجوك ساعدني علشان اخليك ارجوك ساعدني علشان اخليك انا تعبت اسهر وافكر وحاتي اعتقني الله يعتقيدي من ايديك اروح ادور في حياتي حياتي عمري ما هو بيجار ولا هو تمليك أنا أحبك لكن أحب ذاتي معاد باقي شيء أعطيه وأعطيك معاد باقي مني إلا إسكاتي حاول تكون أكبر من الحق وارضيك لكن رضاك أصعب من محاولاتي حبي حد غيري عسى الله يهنيك حبه ولكن لا تسوي ما عاد يمديني واذا عاد يمديك تعلم من اخطائي ومن الصفات اما انا اعرف ماني ابن اسيك انا رجل مصنوع من ذكرياتي العاد ترجيني والعاد برجك هذه حياتك وانا هذه حياتك العاد, العاد ترجيني والعاد, برجيك والعاد برجك هذه حياتك العام ما تصعب لي قلت بلقاك واليوم من دون المواصل هالك من تبردي حسبي على الوقت ردك غير صفاك طيبتك وعتدالك حاولت نسيانك وعيت لك فانساذي بصدري عوالك لو النكب ترجع كثير ما تمنىك ما كان ذا حلي ولا ذا بحالك خذاك من البعد ما عاد بقاك لكن على قل المثل ما حالك تدري وش اللي يقتل الشوق يادك لا نبو ولا دعمك ولا ولد خالك الشوق بارد ثلج الجفاخ خرب طريق اللي قالك علمتني حبك وعلمني انساك لو كان من دنيا ياما به بدالك تبغى تضيق خاطري على فداك ما كيف على لك طلبتني قلبي وانا قلت لك جاك والحين نسى وخافقي ما بدالك طلبتني قلبي وانا قلت لك جاك والحين السا وبخافقي ما بدا لك بدا